وَتَوك ى الله وَكفَ بِاللههِ وَكلَ ماَا جَعللَ اللهَّهُ لِجٍ مِن قَلْدَين في جوَف وَماَا جَعَلَ أَزواجَكُم الل إيتُظاهِرونَ منِهُ النأُ مهاتِكُم وَماَا جَعَلَ ذِريا أَكُم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 وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 وَلَهُ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ شُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرا وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ نَيَوُلُنَ الْأَدْبَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤولا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 فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصعدقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم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 يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالي نمتعكن فتعالي نمتعكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَكُنَّ نَبِيَّةً إِن من يأتِ مِنكُنَّ نَبِ فَاحِشَةٌ مُبَيِّنَةٌ يُضَاعَفْ لَهَا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتذنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء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 وَق نفقَلَ تَ وَآاتِ نَ الزَّككَ وَطِر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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والحاشعين والخواشعين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 نصره واجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم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 من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحلى لَكَ لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك منا أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن نفسها للنبي إِنْ أَرَادَ النِّسَاءُ أَن يَتَنَكَحْنَ أَجْنَبِيَّاتٍ فَإِنَّ أَمْوَالَهُنَّ يَجِبُ أَن يُعْطَيْنَ مَا فرضنا عليهم في وما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ إِلَّا أَن يَعْفُونَ وَبِرًّا مِّنكُمْ وَأَدَاءً بِالْمَعْرُوفِ وَإِن كُنَّ أُولاتَ حَاجَةٍ فَلْيَسْتَعْفِفْنَ بِهِ وَإِن كُنَّ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أن تَقَرَّ أَعْيُنُنَا وَلَا يَحْزَنُنَا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 إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا أطعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 اِن تَبْدُوا شَيْئا او تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جَرَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عَلَيْهِ عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.